ولسانا وشفتيب وهديناهن نجذيب فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فاتق أَوْ أو إطعام في يوم ذي 111. جتيما ذا مقربة 112. أو متينا ذا متربة 113. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب